من الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم هو الذي خلقكم من طين ثم قوائها وعجل مسمى إن hôm <تصفيق> <تصفيق> أنتم Tu وهو الله في السماوات وفي الأرض يحلم سركم وجهركم ويحلم ما وَمَا تَطِيعُ من آيَةٍ من آيَاتِ ربهم إِلَّا ك... فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء أَلَمْ يَأْوُكُمْ أَن لَكِنَّا مِنْ قَبْدِهِمْ بِمَضَنٍّ كَمَا غُمّ فِي الْأُذُبِّ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ ما كنّا غم في الأرض ما لم نكن لكم وأرسلنا السماء عليهم من وأرسلنا السماء عليهم مذرارا وجعلنا الأنهار وجعلنا تجري من تحتهم فأهلكناه بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قطاس فلمسوه بأيديهن فلمسوه بأيديه لقال الذين كفروا إن هذا إلا وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنِي وقالوا له لا أزل على جمله وله أذان ملك القضي الأمر ثم. mm ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا ما يلبسون تُهَزِّأ بِرُسُلِهِمْ مِن قَبْلِكَ فَأَعَاقَبِ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أُلْتِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ قل لمن فِي في السماوات والأرض قل لله كَتَبَ على ذِ رَحْمَة لا يَجْمَعُ نَقُم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَوَيْبَ فِي الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات وَالْأَرْضِ وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين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 عنه يومئذ فقد رائم وذلك الفوز وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وإن ك في خير فهو على كل شيء قوي. وهو القاهر فوق إباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر سهابه قل الله Surah al وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَا We'll be وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك ك يقول <تصفيق> الذين كفروا وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يحلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو توائذ وقفوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المسلم فالبدى لهم ما كانوا يخكون من قبل ولن ردوا لعادوا لما نهوا أُمَّ لَكَ ذِي عُون وَقَالُوا إِنِّي وما نحن بمبعوتي ولو ترى إذ وقفوا على ربه قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر <قتل> الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم حتى ساعة باب تن قالوا يا نار <تصفيق> ي <تصفيق> انما يستنجي And the death of Allah Then the death of Allah Then the death of Allah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 يا لَمُونَ وَمَنْ مِنْ ذَابَّ فِي الْأَضْوَ عَلَى الطَّائِرِ يَطيرُ بِجَنَ أمثالكم ما فروطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكر من في الغلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةِ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ الصادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه Ja, wa ta ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء فلولا إن جاءهم بأس لا تضروا ولكن قست وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح وَالَّذِينَ كَذَّبُوا Oh Wala. Voilà. ولا I ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وَمَا من حسابك عليهم من شيء وكذلك فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَى أليس الله بآلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ What you كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء أصلح، ثم ثاب من بعده وأصلح، فأنا وافر. وَكَذَلِكَ نُقَصِّرُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُهِرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيرُ أن أعبد الذين تدعون من دون الله كم ذهبت به ما قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَاجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وعنده ميم الغيب لا يعلمها الا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا أَبَّهَ ولا حبة في غلوب وَالَّذِي يَتَوَفَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يبعثكم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه Ta iza Uh, oh, One that Lay! Like وهو الحكيم وَإِذْ وإذ قال إبراهيم لأبيه وَإِذْ قَالِ I وكيف أخاف ما أشرتتم ولا تخافون أنكم What كل من الصالحين يجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أن ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يا لابو، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافرون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ فَتَرَى أَلَّا رَضَى كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحَى إلَيَّ وَلَمْ يُوَعَ إلَيْهِ شَيْءٌ أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باتطوا أيديا اليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تقلون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 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْضًا كَمَا كما خلقناكم أول مروة وتركتم ما خولناكم Oh واذ فصلنا الايات لقوم يعلمون وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِنْهَا زَوْجُهُنَّ وَمِنْهَا صلنا الآيات لقوم يفقهون وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَعَ خَرَجْنَا بِهِ نَبَتَ كُلِّ شَيْءٍ فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه عبا متراكبا ومن النخل من طلعها أكنوان ذانية وجنات وجنات من مِنْ والزيتون الن مشتبها وغير التُونَ انظروا الى ثمري إذا أثمر عيال في ذلكم لآيات اللقاء وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا لهم تبعانه وتعالى عما يصفون بديوس السماوات والأرض أَنَّ مَا يَكُونُ لَهُ وَلَذُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فَاعِلَتُهُ وَخَلَقَ I'm What kind Hello. ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وَنَذَرُهُمْ فِي طُوْيَانِهِمْ يَعْمَّهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَاقِ وكلمهم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء قبل عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وكذلك جعلنا لكل نبي حذوع شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى يوحي بعضهم إلى بعض دخلوا فالقول هم إِلَى بعض زخر ولتصدى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتل ฟังกันอยู่ الذين آثينهم الكتاب يعلمون أنهم نزل من ربك بالعهد وتمت كلمة ربك صدقا وعزلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله <سؤال> <سؤال> <سؤال> إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظُّنُونَ وَإِنَّ إِلَّا لَغْوٌ <دستقر> <سؤال> <سؤال> <سؤال سؤال> <إن> ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتزين أكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وقد فصل صلى لكم ما أروم عليكم إلا وَإِنَّكَ كَثِيرٌ لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّ بَنَ كَ وَلَمْ يُبْلِ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقتربون وَلَا تَأْكُلُوا مِنَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونَ أعطموهم إنكم لمشركون وَكَذَلِكَ جعلنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَّ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا إِلَّا بِأَنْ فُسِمَ مَا يَشُوءُ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالك كيصيب الذين أَجْرَمُوا صغار فمن يرد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام ومن ورد أي ضل غو يجر الصدره ضيقا لا يجعل الله رسالا الذين لا يؤمنون، وهذا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعَلُونَ وَيَوْمَ يَأْشُرُهُمْ جَمِيعًا يا ما شرى الجن قد استكسرتم من ال... وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا أَللَّهُ نَارُ مَسْكُونِ قَادِ دِينٍ وكذلك نورا لي باقض الظالمين باقضا بما كانوا يكسبون يَا مَأْشَى وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم ك. ذلك أَن لم يكن ربك مؤلك الْقُرَى قال كل الدرجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ الرَّحْمَنُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ تخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين انما ما تعون وما انت بمجدي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةٌ إِنَّهُ لَا يُفْلِعُ وَالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمْ ما ذر من العرض والأنعام من صيب؟ فقالوا: وجعلوا لله مم ما الحوت والانعام من الصيبه فقنوا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليردوا لا أُؤلاديم شركاءٌ وهم ليذوقوا وليلبسوا عليهم ديننا فَفَهَّرَ الرُّجُمُ مَا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَعَرُثٌ حِجِرٌ لَا يَطَعَمُهَا إِلَّا مَن نَسَى إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ أُرِّمَتْ وَأَنْعَمَ ٱلْمُنْحَرِمَ ٱللهُ دُرُهَا وَأَنَّ سيجزيهم بما كانوا يفترون وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِي الْأَنَّامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ الظَّوَالِينَ وَمُعَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً لَيَجِذِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَى أَنَّا لَالَّهُ قَدْ <تصفيق> وَمَا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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متسابعا وغير متسابعا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّظُوا يَوْمَ حَصَاذِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يحب الْمُصْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ عَمُولَةً وَفَرُشًا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنَّهُ لكم عدو ثمانية أزواج من الضأن ومن المازن الآن ذكرين عرما من الأوثين أم مشت ولت عليكي أروع نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الْإِبِلِ اثنينِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثنينِ قُرْآن تَكَانَ يَنِي حَرّ وَمَا مِلْءُ الْأُنْثَيْنِ أَمْ أم كنت مشهداء إذ صقم الله بها من فتراه على الله كف اللي يضل الناس بغير علم لا أجد في ما أعي إليه مع من إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوعا أو لعم خنزير فإنه رجس فَإِنَّهُ رِجِسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَغِيْنًا وعلى الذين هادو حرمنا كل ذي ذفر ومن البقر والغنم حرم عليهم جُعِلَ مَا هُمَا إِلَّا مَعْمَلًا ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا عَمَلَتْ ظهوره أو أو ما أُلْعَيَ أو مخْتَلَطَ بعُمْ، ذلك رزائنا wa لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم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 لو شاء ذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِ One I and اثنين من قلنا وإن كنا عن دراستهم أَوْ تقولوا لَهُ إِنَّاءٌ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ كُنَّا أَحْدَا مِنْ وَهُدًا وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآيَانِ كنذِي الذين يصدفون عن آيات. Stay at